بوك تو كوستيست ستة عشر يا هلم فصول السنة والطقس فصول السنة والطقس نيدون آسطاعد هذه هي فصول السنة هذه هي فصول السنه كيبات سوبي الربيع الصيف الربيع الصيف سوكي سيتالف الخريف والشتاء الخريف والشتاء سوبي اون كوم Haar. El saif har suvel paistab päike. Fü saif tastaos shams. Fi el saif tasto el shams. Suvel käime hea meelega jalutamas. Fü saif nuhibbu on nadhaba litan Fi el saif. Nuhib nethab nätanezzah. Talv on külm. Elšitau bärid. Elšitau bärid. Talvel sajab lund või vihma. Fisitau tuthlis au Fi Fisitau tuthlis au tumtõr. Talvel oleme hea meelega kodus. في الشتاء نفضل البقاء في البيت في نفضل البقاء في البيت اون كولم الجو بارد الجو بارد تمطر الجو عاصف الجو عاصف اون سويه الجو دافئ الجو دافئ اون بايكسه باستيلينه مشمس, الجو مشمس الجو الجو صاف كوداسون نيلم كيف الطقس اليوم كيف الطقس اليوم تانا اون اليوم الجو بارد اليوم الجو بارد اليوم الجو دافئ اليوم الجو دافئ